بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش الممثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما